بسم الله الرحمن الرحيم قافوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي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 مَنعَ عَنِ الخيرِ مُعتَدٍ الذي الَّذي جَعَلَ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي العَذابِ الشَّديدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعيدِ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبيد يوما نقول لجهنم مهل امتلأت وتقول هل من مزيد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 114. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 115. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد, منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص